وكان الله سميعا لاقوالكم عليما بنياتكم فاحذروا قول السوء او قصده هكذا التفسير في هذا التفسير المختصر وأنا سافسر على ما يظهر لي واسال الله التوفيق لا يحب الله الجهر بالسوء ربنا جل جلاله لا يحب من المسلم أن يجهر بالكلام السيء كالذي يعدد النقم ولا يعدد النعم وإذا حصل من الإنسان هذا كان الإنسان كنودا وربنا قال إن الإنسان لربه لكنود فالإنسان عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى في كل شيء وعليه أن يرضى بالقذر فلا يجهر بالسوء إلا من ظلم من ظلم يحق له حينما يشتكي إلى القاضي أو يذهب إلى من ينصفه لاجل أخذ مظلمته أما الدعاء على من ظلمك من أهل الإسلام فلا يجوز الدعاء عليه دعاء المسلم على المسلم لا يجوز نا إذا هذا الذي يجوز يجوز بحدود ضيقة لاجل أن يأخذ الإنسان حقه وكان الله سميعا عليما فربنا سمع للأقوال والعليم بالأحوال والأعمال ان تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن تظهر أي خير قولي أو فعلي أو تستروح أو تتجاوزوا عمن اساء اليكم إليكم فإن الله كان عفوا قديرا فليكن العفو من أخلاقكم لعل الله ان يعفو عنكم آية عظيمة حثث على العفو ان تبدو خيرا أو تفوه على الإنسان أن يعمل أعمال الخير الظاهرة وأن يعمل أعمال الخير الباطنة والسعيد في هذه الدنيا من عمل اعمالا أخلص فيها لله لا يعلمها إلا الله أو تعفو عن سوء من أساء إليك وعفوت عنه فهذا من باب الحسنات العظمى قال فإن الله كان عفوا قديرا ربنا قادر أن يعالج العصات ربنا قادر أن يعاجل العصات بالعقوبة لكن الله سبحانه وتعالى كان عفوا قديرا فهو القادر لكنه يعفو فعلينا أن نتصف بصفة العفو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 ويريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسله بأن يؤمنوا به، و بهم ويقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا طريقا بين الكفر والإيمان يتوفمون أنها تنجيهم إذن صراط الله تعالى ظاهر ودين الله تعالى ظاهر والإنسان إما أن يكون على الحق وإما أن يكون على الباطل لا شيء وسط بين الحق والباطل قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا وأعتذنا الكافرين عذابا مهينا أولئك الذين يسلكون هذا المسلك هم الكافرون حقا ذلك أن من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله وأعددنا للشافرين عذاباً مذلاً لهم يوم القيامة عقاباً لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله وبرسله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً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 ولم يفرق بين أحد منهم كما يفعله الكافرون بل آمنوا بهم جميعا أولئك سوف يعطيهم الله أجرا عظيما جزاء مالهم وأعمالهم الصالح من وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم سبحانه وتعالى فهو الغفور وهو الرحيم وإلى سار الإنسان على جادة الصحيحة ينال مغفرة الله ورحمة الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا يسالك ايها الرسول اليهود ان تنزل عليهم كتابا من السماء جمله واحده كما وقع لموسى يكون علامه لصدقك فلا تستعظم منهم ذلك فقد سال اسلافهم موسى اعظم مما سالك هؤلاء حيث سالوه أن يريهم الله عيانا فصعقوا عقابا لهم على ما ارتكبوا. ثم احياهم الله فعبدوا العجل من دون الله من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة الدال على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية ثم تجاوزنا عنهم وأعطينا موسى حجة واضحة على قومه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 وإن قال ما لا يسر الظالم طبعا هكذا في الفوائد لكن هذا أيضا باب خطير لطالما تحدث المظلوم عن ظالمه بما تجاوز الحد فليحذر المظلوم أن يتجاوز في كلامه حتى يتجاوز الحد ثم يصير هو الظالم من, من يدعي أنه مظلوم وهو في الحقيقة هو الظالم